يقول أشكي من الصيف ولا أشكي من طيافك في الحالتين السفر فرقة ولواحة زرعت شوقي على ترحيبته أريافك لين بان الثمر واحتارة فلاحة ملامحك غير ما هي تشبه أسلافك وعيونك الدهول المشتاقة بالراحة أنا أخاف السفر ولا أنت ما خافك وخاف بعدك يثوره وتعصفه رياحه ويلي ويلي على سرق خفوقك واسكنه اضفافك وقفله وقول عقبه ضاعه مفتاحه انطاف حبي ترى نصف العمر طافك الحق على اللي بقى فرقاك ذباحه الصيف خلاك تترك قلبي اخلافك من يوم سافرت والضيقات تشتاحه كذب من قال جملة عاشر من شافك من يوم شفتك أنا ما عشت فرح السلام